اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدريك ما الحق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 خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إن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 من ربي العالمين، ولو تَقَوَّلَ علينا بعض الأقاوين، لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، ثما منكم من أحد عنه حاجزين؟